الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإفسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيقي رحمه الله تعالى القول الثالث في المراد بالإفسار أنه ما كان من المرض ونحوه خاصة دون ما كان من العدو الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسول نبينا محمد على آله وصحبه جمعين أما ما بعده قد تقدم القول الأول المراد بالإحصار وأنه ما كان بالعدو الخاصة والثاني ما كان بالعدو وبغيره من مرض منحوه والثالث ما كان بالمرض خاصة دون العدو وغيره نعم. وقد قدمنا أنه المنقول عن أكثر أهل اللغة وإنما جاء التحلل من إحصار العدو عندما قال بهذا القول لأنه من إلغاء الفارق وأخذ حكم المسكوط عنه من المنطوق به وعلى هذا, هذا يكون الإحصار بالمرض هو الأحصار الاحصار بالمرض هو الاصل فإذا به من المرض حلل ويلحق به كما قال من باب الغاء الفارق الاحصار بالعدو وهذا من اغرب الكلام شيذ كان الاحصار بالعدو وهو السبب في نزول الايه والسبب في نزول هذا الحكم هو الإحصار بالعدل ثم يقال هو الفرح عن إحصار المرض هذا من غرائب الأقوال ونغائب النقول أيضاً ما نخل عن أهل اللغة وتقدم بكلام المؤلف أن أكثر كلام اللغة أهل اللغة على أن الإحصار ما كان بالمرض لا ما كان بالعدل مع أن الآية صريحة في الإحصار وفي لفظه وأن سببه كان العدو حينما مصد قريش النبي عليه الصلاة والسلام من دخول مكة فإفثار العدو عندهم منفق بإفثار المرض قنفي الفارق ولا يفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة نزلت في إفثار العدو عاماً سديبية وأن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما عليه الجمهور وهو الحق قال المقيده وعفى الله عن تقدم مقله عن مالك أنه ندخله ظلي لكن عامة على لأنه ندخول صورة السبب في النازل قطعية نعم قال مقيده وعفى الله عنه الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأطوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر روايتين عنه أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدو وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمره لأن هذا هو الذي نزل فيه الآية ودل عليه قوله تعالى فإذا أمنتم الآية ولا سيما على قول من قال من العلماء إن الرصة لا محلها وهو قول جماعة من أهل العلم وأما حديث عكرمة الذي رواه عن الفل... الرصة لا تتعدى محلها لأنها على خلاف الأصل لأنها على خلاف الأصل والرقصة على ما جاء هي ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض لمعارض فاسد عدة محلة الآن لو أن شخصا عده أولاد ثم جاء واحد منهم بعد صلاة العشاء خرج إلى حديقة أو مقهاء أو شيء منها. ثم جاء الأب وحرج على أولاده كلهم فألا يخرج أحد منهم بعد صلاة العشاء فألا يخرج أحد منهم بعد صلاة العشاء فعمم الأولاد وعمم ما يخرج إليه حتى لو كان إلى درس لا يخرج بعد صلاة العشاء هل يمكن أن يشك أحد في دخول الخروج إلى المقهى أو للحديقة في هذا الناهي ما يمكن أول ما هو المنصوص عليه وهو السبب الذي دافع الأب أن يقسم على أولاده اللي لا يخرج أحدون حرج عليه ورتب على ذلك العقوبات هذا معنى قول أهل العلم من دخول السبب قاطعي في النص له أنه تجوز مثلا في خروج واحد منهم إلى دارس ان دخوله في العموم ظني وقد يكون في غاب عن بال الأب حينما حلف دخول مثل هذه الصورة وقد يستثنيها فيما بعد لكن هل يمكن استثناء صورة الخروج إلى المقهى والحديقة إذا استثناء هذه الصورة ألغى النهي بكلية لان اولى ما يدخل به نعم هو مشهور عند عند عامه العلم ما في كثير من المالكيه لكن صاحب المراقي اشار الى قول مالك الذي نسبه الى المؤلف نعم إيه لكن تعرف أن دلالة العموم مهمة دلالة الخصوص الله جل وعلا لا تخفي عليه خافية لكن أيضا هذه الصور متفاوته في سبب المنه متفاوتة في سبب المنه فالذي يخرج إلى مستر او يخرج إلى محاضرة أو إلى درس مثل الذي يخرج إلى مقاوم حريقه السبب متفاوت الباعث على المنع متفاوت فهذه قد لان تعرف انه قد يرض الأمر او يرض النهي على صور متعدده فيحمله اهل العلم في هذه الصوره على الكراهيه وفي هذه الصوره على التحريم نعم ونا سرد كلمه الذي رواه عن الحجاج بن عمرو عن الحجاج بن عمر وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم فلا تنتهض به حجة لتعيون حمله على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند الشيخين وحديث ابن عباس عند مسلم عند مسلم وأصحاب السنن وغيرهم من أنه صلى الله عليه وسلم قالا لهضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب حجي واشتريطي حديث بن عباس حديث عائسة في الصحيحين أصح من حديث الحجاج بن عمر عم بن عباس بلا شك حديث, حديث الحجاج بن عمر عم بن عباس ما فيه اشتراط وفي حديثهما الاشتراط وفي حديثه الحج من قابل وليس في حديثهما قضاء الحج فيحمل هذا على صورة وهذا على صورة ولو كان التحلل جائزاً دون شرق كما يصهم من حديث الفجاج بن عمر لما كان للاشتراط فائدة وحديث عائشة وابن عباس وابن عباس بالاشتراط أصح من حديث عكرنا عن الحجاج ابن عمرو والجمع بين الادله في واجب اذا أمكن وإليه اشار في مراقي الس في مراقي السعود بقوله والجمع واجب متى ما امكن الا فللakhir نسخ نصخ بينا وهو ممكن لما عندي واو لكن ما في واو والا فال الاخير يمكن الجمع وإلا يمكن الجمع فال الاخير يسخ من سؤال خير من سوء ها لكن الا شو انا لازم إذا اكل نفس ان اذا قلنا بدنا نخير نفس لا الا ان يم... لا يؤ يمكن الجمع اذا لم يمكن الجمع فللأغيب سيحكم بالنسخ كما هو معروف من قواعد التعارض والترجيح ها وهو ممكن في الحديثين بحمل حديث الحجاج بن عمر على ما إذا شرط ذلك في الإحرام فيتفق مع الحديثين الشابتين في الصحيح فإن قيل يمكن الجمع بين الأحاديث بغير هذا وهو حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غير أن فازمه حجه اخرى وصحيح حديث 20 مساء غير اشترط عن الحجاج بن عمرو وغيره على أنه يحل وعليه حجه أخرى ولو لم يشترط نعم وهذا لهذا الجمع أن أحاديث الاشتراط ليس فيها ذكر حجة أخرى وحديث الحجاج بن عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقد حلى وعليه حجة أخرى فالجواب أن هجوب البدل بحجة أخرى أو عمرة أخرى لو كان يلزم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم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 وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم, لم, يذك ثم لم, يذك لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضو شيئا ولا يعود له والحديبية خارج من الحرم انتها منه بلفظه يعني من البخاري في البخاري قول في الباب المشاري إليه باب من قال ليس على المحصر بدل وقال روح عن شبر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقل حجه بالتلذف يعني بالجماع إنما بدل على من نقض حلفه بالتلازل فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو نحره إن كان معه هدي وهو نحره إن كان لا يستطيع من يبعث به إلى الحرم حتى يبلغ الهدي محلة وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبة نحروا وحلقوا وحلوا كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت لأنهم مصنودين صدوا على البيت فلا يصلون ولا الهدي يصل ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يأخذوا شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج الحرم نفس الكلام الذي لقله الشيخ رحمه الله الأول لا ما في روحا أي شيء ما ذكره الشيء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 أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يطروا شيئا ولا يعودوا لشيء انتهى بلفظه من الموطأ ولا يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا اسم المرشد في ابو معشره برا ودي ابو معشر نجيح سندي لا علوه شيء اهه بره مش كان حلو هومرا شكرا اه ايه يشوف الحين بيجي هلا يعني لازم الفرقه هذه ولا ما يلزم نعم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديد 1400 وظن ما معهم إلا من الأبل سبعين من سبع من خمسمائة نعم كمل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 فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهد الحديبية وكانت عدتهم ألفين لأن الشافعي, لأن الشافعي رحمه الله قال والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيهم بما ذكرت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 من غير ضرورة في نفس ولا مال وقد تقرر في الأصول أن المثبثاء مقدم على النافي وقال ابن حجر في الفتح ويمكن الجمع بين هذاين صح وبين الذي قبله لأن الأمر تان على طريق الاستحباب لأن الشافعي جازم لأن جماعة تخلفوا بغير عذر وقال الشافعي في عمرس القضاء إنما سميت عمرس القضاء والقضية للمقاضات التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة وروا الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر قاله ابن حجر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 انتهى محل الغرض منه بلفظه وقد غرد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جريب من طريق علي بن أبي طرحة عنه وفيه فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه انتهى ولس في القضاء للحبسة التي عن عنها وإنما هي أداء لحبسة الإسلام نعم. فإذا علمت هذا وعلمت أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن روى عنه عكرمة الحديث الذي روي عن الحجاج ابن عمر وأن راوي الحديث من أعلم الناس به ولسيما إن كان ابن عباس الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التأويل وهو مصرح بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحجاج بن عمر وعليه حجة أخرى محله فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام فاعلموا أن الجمع الأول الذي ذكرناه هو المتعين واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية وأن الجمع الأخير لا يصح يكون التحلل لبن يحصر بعد الاشتراض يحصر بمرض بعد الاشتراض وأما من لم يشترد فيلزمه المضي وتم حجه نعم لتعين حمل الحجة وإذا توصىها محصر من نعم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 أو يصوم إن لم يجد هديا كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر كما تقدم فهو من حيث إن المريض عندهم غير محصر فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة يطوف ويسعى ويحج من قابل ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديا انتهى وفي المسألة قول الرابع وهو أنه لا إخصار بعد النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا لا بمرض, لا بمرض ولا بعدو ولا بغيرهما بعذر كائنا ما كان وهو ضعيف جدا ولا معول عليه عند العلماء لأنه لأن قضاه أن من صد عن البيت بمرض أو عدو أنه يبقى على إحرامه يبقى على إحلامه حتى يتمكن من دخول البيت فإن أدرك الحج بها ونعمة وإلا تحلل بعمره ثم حج من قابل <تصفيق> <هم؟ نعم. تصفيق> نعم. ولا معول عليه عند العلماء لأن حكم الإحرار منصوص عليه في القرآن والسنة ولن يردهيه نسك فالدعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى هذا هو خلاصة البحث لقوله تعالى فإن أثرتم حسن من يشتراك كيف كان عندما يفعل كان العدو ما يفعل كيف يشتراك إذا إذا كان حصل العدو وصدهم إياه أو المرض ينفع لا ينفع لا ليس على هذا القول على صريح الاشتراك على كلامه تقصد القول الرابع لا لا وقصد القول الرابع أنهم الاشتراك يسنى ويستحب الاشتراك ترفون في حد الضباع عبد الزبير وأن السبب في ذلك أنها كانت تريد الحج وهي شاكية عليها مقدمات المرض فكلها تخاف انها لا يسدرك الحج بسبب المرض فقال له حج واشترط فان الحنابلة يرون ان الاشتراط ينفط مطلق للمريض وغيره ولو من غير عذر اذا اشترط خلاص فتم حبسه فحل وبدون مقابل وكثير من علم الجنب يرى بالاكثر ان الاشتراط خاص بالضماء تلك المراخ ولا ينفع احدا بعد وشيخ الإسلام رحمه الله توسط في المسألة يقول من كانت عليه آثار المرض خشية من أن لا يدرك الحج او لا يستطيع من, من إتمامه فإنه اشترت كما فعلت الضباح لعل هذا أوجه لأنه ما اشترت غير الضباح ما حفظ الإسفيرات عن غيرها نعم لا. ويظهر لهم حتى قولة الحافية والشافرية حنا اللي قالوا اشترهم ونراجع فراجع سهلا نعم وأما قوله فما سيسر من الهدي فجمهور العلماء على أن المراد به شات فما فوقها وهو مذهب الأئمة الأربعة وبه طال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وبه طال طاوس وعطاء ومجاهد وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنفعي والحسن وقتادة والضحاك ومقافل بن حيان وغيرهم كما نقله عنهم ابن كذير وغيره وقال جماعة من أهل العلم إن المراد بما استيسر من الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم وهذا ما هو استيسر ما هو استيسر ما يجزي ثم ما استيسر أيسر وأسهل ما يجزي وهو الغنم إذا قلنا أنه خاص بالإبل والبقر ما قلنا بس فيسر نعم وقال جماعة من أهل العلم إن المراد ببس فيسر من الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم وهذا القول مروي عن عائشة وابن عمر وسالم والقاسم وعروة ابن سبير وسعيد ابن جبير وغيرهم قال ابن كثير والظاهر أن مستند هؤلاء ذي ما ذهبوا إليه قصة الحديدية فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاه وإنما ذبحوا الإذل والبقر لكنهم لم يذبحوا عن كل فرد بقرة او ناقة أو جمل اشتركوا فيها السبعة في واحد السبعة في من البدن يكون هذا نعم ما استيسر المقصود بالابل والبقر السبع هذا ما استيسر وإن كان المقصود بيها الابل والبقر كامل فهذا ما استحسر وليس ما نعم ففي الصحيحين عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الابل والبقر كل سبعات منا في بقرة قال مقيده وعفى الله عنه لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة أن المراد بما السيسر من الهدي ما تيسر مما يسمى هديا وذلك شامل لجميع الأنعام من إبل وبقر وغنم فإن تيسرت شاة أجزاء والناقة والبقرة أولى بالإجزاء وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى صلى الله عليه وسلم مرة غنما فروض تتعلق بهذه المسألة الفرع الأول إذا كان مع المصر هدي لزمه نحره إجماعا وجمهور العلماء على أنه ينفره في المحل الذي خصر فيه أليه كما حصل نحري عليه الصلاة والسلام وهي على حدود الحرم نعم فلن كان أن حرما وقد نحر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحديبية وجزم الشافعي وغيره لأن الموضع الذين حروا فيه من الحديبية من الحل من الحرم واستدل لذلك بدليل واضح من القرآن وهو قوله تعالى هم الذين كفر واستدل لذلك بدليل واضح من القرآن وهو قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة يعني ممنوع من أن يبلغ المحل هذا الذي حصل منعوا من إيصال الهدي إلى الحرام كما منعوا بأنفسهم نعم. فهو نص صريح أن ذلك اله... في أن ذلك الهدي لم يبلغ محلة ولو كان في الحرم لكان بالغا محلة وروا يعقوب بن سفيان من طريق مجمع ابن يعقوب مجمع. من طريق مجمع ابن يعقوب عن أبيه قال لما خبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نفروا بالحديبية وبعث الله ريحا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم وعقد لحظة الله من سفيان أم أعرف هو التاريخ نعم no. وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في غزوة الحديبية بقوله ونحروا وحلقوا وحملت شعورهم للبيت ريح قد غلت وحملت شعورهم نهاية الشطر وحلق ونحروا وحلقوا وحلق وحملت شعورهم للبيت ريح قد غلت الشنطتي هذا والنظم في المغازي اسمه اتشاف الورى في مغازي اتشاف الورى في مغازي خيرا لا خير لا صح زين لكن ومطبوع مع شرحه للمشاط في مجلد اناره الدجناء نعم اناره الدجناء سين سين والله محتاج له نظره لانه ما لا هيك لا بنساعد ولا يعقب بسفيان ولا نون ظلمه الظعف نعم شو ايه اسم المغازي نعم طالب بنو عبد البر الاستذكار فهذا يدل على أنهم نحروا في الحل وتعطبه ابن حجر في فتح الباري لأنه يمكن أن يكونوا أرسلوا هديهم مع من في الحرم قال وقد ورد في ذلك حديث ناجية ابن ابن جند بن الأسلم في دعال في دعال جند جند احنا وقد ورد في ذلك حديث ناجيه بن جندب الاسلمي قال قلت يا رسول الله ارفع النعيل هذه حتى انهروه في الحرم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 ولذلك دليل على الجواز والله اعلم انتهى كلام ابن فجر وخالف في هذه المسألة ابو حنيفه رحمه الله وخالف في هذه المساله في هذه المساله ابو حنيفه رحمه الله الجمهور وقال لا ينحر المصير هديته الا في الحرم فيلزمه ان يبعث به الى الحرم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 على أن الحرم يشمل جميع حدوده والمضاعفة في الصلاة تكون بذلك لأنهم كانوا إذا أرادوا الصلاة دخلوا إذا أرادوا الصلاة دخلوا إلى حرم وكانوا خارجه لكن ما أدل من خرج الخبر لكن هذا ما يستدل به من يرى أن الحرم يشمل جميع حدوده ولا يخصص المسجد جنز ايبل فتش من جنز اي وبدون ده الاخ انا راجعه من وقت الان بطوله بعد هذه الايه ولا تحنيط رؤوسكم حتى يغلو الهدى محله ورد هذا للاسر ورد ورد هذا للاستغلال بما قدمنا من أنه نحر في الحل, في الحل وأن القرآن دل على ذلك وأن قوله ولا تحلقوا روسكم الآية معطوف على قوله وأتم الحج والعمرة لله لا على قوله فما السيسر من الهدي أو أن المراد بمحله المحل الذي يجوز نحره فيه وذلك بالنسبة إلى المحصر حيث أحصر ولو كان في الفل قال مقيده وعف الله عنه التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل الذي ذهب إليه عباس رضي الله عنهما وهو أنه إن استطاع إرسال الهدي إلى الخرم أرسله ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله إذ وجه لنفر الهدي في الفل مع تيسر الحرم وإن كان لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أحصر فيه من الخل قال البخاري في صحيحه في باب من قال ليس على المحصر بدل ما نصه وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما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 ولا يَنْبَضِ الْعُدُولُ عَنْهُ لِظُهُورِ وجهه كما سَرَى لأن الأصل في الهدي أن يذبح في الحرام ولا يرجع خارج الحرام وهو لمساكين الحرام لكن إذا صد ولم يتمكن من نصول الحرام ولا إلى إيصاله للحرام لا يقلب الله نفساً لا وسهلا نعم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 إن لم يجد هدياً حل بدونه وإن تيسر له بعد ذلك هدي أهداه يعني يبقى أدين في ذنبته وقال جماعة إن لم يجد الهدي فله بدل واختلف أهل هذا القول في بدل الهدي فقال بعضهم هو صوم عشرة أيام قياساً على من عجز عما السيسر من الهدي في التمتع وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وهو إفدى الروايات عن الشافعي وأصح الروايات عند الشافعية في بدل هذه المحصر أنه بالإطعام نص عليه الشافعي في كتاب الأوسط فتقوم الشات ويتصدق بقيمتها طعاما فإن عجز صامعا كل مد يوما وقيل إطعام كإطعام فدية الأذى وهو ثلاثة آصع لستة مساتين وقيل بدله صوم ثلاثة أيام وقيل بدله ما وشان فدية الأذى صيان ثلاثة أيام. هل يلحق المحصر بالمتمتع العاجز عن الهادي أو يلحق من لزمته في دية الأداء وكلاهما منصوصان ويكون خينئذ من قياس الشبه وكأنه بدم التمتع أشبه لقوله جل وعلا في الموضوعين فما ستيسر من الهدي ثم استيسر من الهادي بدل ما في هذا الموضع هو بدل ما في الموضع الثاني نعم يعني في فضلية العذاب ما قال ما استيسر. بينما في هادي التماتع قال ما استيسر ما لم, يجد؟ ما لم يجد نعم وقيل بدله شكرا هذا دم جبران وذاك دم... هذا جبران وهذا شكرا هذا جبران محصر جبران وهذا شكرا فالحاقه بدم جبران في فديه الاذى يكون اليا ومع ذلك أنا عندي التنصيص على ما استيسر في الموضعين وأن بدل ما استيسر في التمتع صيام عشرة أيام وليكن بدل ما استيسر في الإحصار صيام عشرة أيام والمسألة هذه الشبه ما يلزم أن تكون المطابقة بكل وجه لأن عندنا لفظ له مفهومه له معناه في كلام الله جل وعلمه لغو كلمة ما استيسر إذن ما بدلوا ما استيسر في الموضعين مقصودا ما استيسر من هذه في الموضعين هل نستطيع أن نقول ما هنا بدنة وما هناك شيئا أو ما استيسر واحد إذن البدل واحد لأن البدل هو حكم المبدأ هذا الحاصل هذا اللي الله أجب عليه ما استيسر ما وجده وصيام عشر بدله صيام عشرة أيام قياسا على من عجز عن مستيسر من الهدي في التمتع وإلى ذلك ذهب الإمام محمد شو. أنت بأصل المسألة وأن المحتر الذي لا معك شيء لا يلزمه شيء نعم. هذا قوله منتعي إذن الوضع يقول لنا لا يلزمه شيء لا يلزمه بدل. لكن عندما يقول يلزمه ما استيساره كان معه أو يبقى في ذمته او يلزمه أن يبحث عنه ويشتريه وإذا كان ما معه وما يشتري به عنده البدل نعم وقيل بدله صوم بالتعديل تقوم الشاس ويعرف قدر ويعرف قدر ما تساوي قيمتها من الأمداد فيصوم عن كل يوم مدة وليس على شيء من هذه الأخوة عن كل فيصوم فيصوم عن كل يوم مدة عن كل مد يا مقلوب مقلوب ايه مقلوب, مقلوب. مقلوب. مقلوب. مقلوب. يصمد. كل... يمكن ان يصوم عن كل يوم نعم فيصوم عن كل مد يوم وليس على شيء من هذه الاطوال دليل واضح لاقربها قياسه على التمثر والله تعالى اعلم الفرع الثالث هل لكن ما ذكر الخلاف قول من يقول لا شيء عليه الذي اشار اليه نعم بدر عن الحجر يقول مستفيد من كلام الهجر قال وروا يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه قال لما حبس, حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا وبعث الله ريحا فحمر الشعورة فعلقتها بالحرم قال ابن عبدالبر في الكار فهذا يدل على أنهم حلقوا بالحرم ولا يخفى ما في فإنه لا يزن كونه ما حلقوا في الحرم لمنعهم من دخوله أن لا يكونوا أصلوا هديا مع من نحروا بالحرم وقد رد ذلك بأن حديث ناجية بن جندب الأسلمي قلت يا رسول الله وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن جندب الأسلمي قلت يا رسول الله أبعث هديما إلى آخره الحافظ بن حجر ما تعقب ولا علق على حديث يعقوب بن سفيان يعقوب. مجنع مجنع. مجنع. مجنع. أنا. أنا هذا اللي ظهر المقصود اننا يهمنا صحه الخبر الذي عزاه لعقوب بن سفيان في المعاني والتاريخ فمن حجر ما تعقبه بشيء وقد اشترط على نفسه إنه إذا أورد حديثا وسكت عنه فإنه دائر بين الصحة والحسن إما صحيح إلا حسن ما ينزل عن ذلك مع أن هذه قاعدة أقلبية قد يغفل ويسقط عن ضعيف وهذا ممكن وجاء بكلام الشاب رحمه الله ماذا خلفت صلى الله عليه ليش؟ هذا في كتب علوم الحديث إذا وجد الراوي في كتابه خطأ هل يصححه في الأصل ويشير في الحاشة إلى التحديث إلى التصريح أو الخطأ ويشير إلى الصواب في الحاشة اتفقون إذا كان الخطأ في آية على أنه يصحح صحح بذلك ردد وإذا كان في حديث اختلفون فيه فإنه قد يهجم ويصحح ما يكون صواباً من غيره وهذا كثير من لديهم جرأة التصحيح والتعديل حصل منهم أن صحح الخطأ وتجد هذا ظاهرا في الكتب التي يدعى تحقيقها والتي تنشر في الأسواق يقول كذا والصواب كذا كذا والصواب كذا صحيح خير ما في كثير من الأحوال الصحيح خير ما صح يعني كان بعض من له عناية وخبرة بالتحقيق قد يكون من ناحية فنية عنده خبرة لكن من الناحية العلمية فهم الكلام ونسق الكلام وصياق الكلام ولياقة هذه الكلمة أو هذه الجملة في هذا الموضع قد اخفى عليه يعني فيه مقدمة علام الموقعين في تحقيق محمد محيد دين عبد الحميد ومشهود الله بخبرة في هذا الباب قال وقد أورد المؤلف مقدمة لا ما هو في المقدمة في أصول بالكتاب مسألة التورق مسألة التورق عنوان عند ابن قيم في إعلام المقيم وضع عليه رقم وقال كذا في جميع الأصول ولا أعرف لها معنى فلعلها تحريف من النساخ المهم في الطبعة النسخية تعقيب الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو من انصار السنة له له معرفه لكن ما ادريش الغفله تصل الى هذا الحد ذكر فيما نقمه على الطبعه السابقه طابعه محذين ابو حميد هذه المسألة وأنه كيف بهذه المنزلة ولا يعرف مسألة التورق ويبزم بأنها تحريف يقول وأما انا فقد بحثت عنها في كتب شيخ الإسلام التي يأكل عنها بمقيم كثيرا فعرفت انها مسألة ربوية محرمة فالتصحيح هذا ها؟ ما احتاج هذا التصحيح فكذا كان هذا مثلها هؤلاء فتله الانس الاسواق تعج بكتب حرفت حرفت يطبع كتاب في مجلدين بقدر الاضواء البيان اللي بأيديكم. مكتوب تحقيق وتعليق فلان تحقيق وتعليق فلان أشوف الحواشي والله ما رأيت شيء إلا أحيانا يعني في مئة صفحة يعزوا آية أي كتب في الأخير بسخطة والصواب بدل تعليق كتب شاش يضحك على من يضحك على من ولا أسوأ فيما طلعت عليه من طبع كتاب في البخائري جزء القراءة خلف الصلاة العنوان الكبير جزء القراءة خلف الصلاة يعني ما يشتشون كلمة ستطور علي ها جوز ان قراءه خلف الصلاه ان يمكن السكران يذكر مثل هذا الخطا عام في مطابع لغير المسلمين ويتولى الصف شحال اغرار شباب لان قصد الكسب المادي هو قضاءهم على بعض المطاعم اللي بالبنات النساره يصفون ايات المصحف في لبنان كذا هو حديث قدسي قال الله تعالى يقول كذا في الأصل ولم أجدها في المصحف الشريف كثير كثير هذا شيء ما يخطر على بال هذه أمور مؤمنة مفجع والله على هو اختبار الناسخ لا بد إذا كان قليلا الخطاء فالحر في التصحيح وتثبت المصحح ولعل له يكون لها وجه كثيرا ما يقلب الانسان النظر ويجد في فتح الباري يا الله بالانجليزي في شعر الباهري تكلم على ابن حجر على حديث قيل فيه بانه مضطرب وطبع سينبغي الاضطراب لما تكلم قال سينبغي الاضطراب علق عليه المعلق اللي احنا فقال ينبغي اللذرب لان ابن حجر حاول ان ينتفي سينتفي الصراع فينبغي ان لا يضرا ينبغي اصلا ينتفي ينبغي. لا هذا ولا هذا هي مساله ينتفي الصراع ها تلفيق هذا من منهج عند المحقق هل ينسمونه التلفيق. التلفيق وهناك جرأة هناك جرأة واجترأ على مسند الإمام أحمد رحم الله جميل ما نقول للشيخ أحمد شيء أحمد ما نقول فيه شيء جرأة جرأة اجترأ على مسند الإمام أحمد وحذف قال حدثني عبد الله حدثني يخلي. مباشرة تطلع إلى شيخ الإمام أحمد والمسند من سؤلف إلى يومنا هذا وحدثنا عبد الله حدثنا هذا كل هذا لألا يأتي من يقول أن المسند ليس للإمام أحمد والله شيخ هذا الكبير دخل عبد الله في مسند الإمام أحمد هذا ما يخطع الطريق على من يقول فيما بعد أن المسند ليس من تصنيف الإمام أحمد كما قيه في الأم الأم والإصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الاسلامي الأم ليست للإمام الشافعي في كتاب نتوع جزء لطيف ليش؟ لأن فيها قال الربيع خددنا الشافعي شمال يمكن الشافعي المؤلف يقلق الربيع إذن ما يبلغ وهذا جاهل بطرائق المتقدمين في التصنيف والشائل أحمد شاكير قل بدل ما يجينا أحد يقول بحد المسلم وابل الماء محمد نخطى هالطريق عليه والله المستعلم <تصفيق> فيصوموا عن كل ترى القلب القلب يعني أمره سهل جاء في بعض النصوص ماذا؟ والله يقول لكتاب الرسالة الموذج ينبغي أن يحتاجها ومقدمة أيضا ينبغي أن يعتني بها المفقفون كلاهما يدأيذ لكن الرسالة قالوا باعتبار كتاب كامل وملمو الأطراف مع أني عند نسخة خطية وجدت فيها أشياء كثيرة لا توجد من مطبوع عند الشيخ أحمد لأن الرسالة لا عرضات متعددة نعم الفرع الثالث هل يلزم المصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير؟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 ولا يؤمر به ولهذا العبد والمرأة إذا منعهم السيد والزوج لا يؤمران بالحلق إجماعا وعن الشافعي في حلق المحصر روايتان مبنيتان على الخلاف في الحلق هل هو نسك أو إطلاق من محضور وذهب جماعة من أهل العلم منهم مالك وأصحابه إلى أن المحصر عليه أن يحلق قال مقيده وعف الله عنه الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق لقوله تعالى فإن أحصرتم فما السيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ما ذبك في الأحاديث الصحيحة عنه ليس لها دلالة على وجوه ولزوم الحق فيها دلالة على منع الحق حتى يبلغ لدي محل يعني إذا بلغ لدي محل وانحرتم شأنكم بالحق لكن حلقه عليه الصلاة والسلام وأمره بذلك في الحديبيات تتابع الناس على الحالق عن استشار أم سلمة في الحديث المعروف الذي هو أصل في استشارة النساء نعم في المسألة المشهورة الله عم استعاد كل النساء مثل أم سلمة ها نعم أرفع أي زراعة المرحلة ها الله مستعب إيه معروف سم ولما ففت في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق لما صده المشركون عام الحديدية وهو محرم وامر اصحابه ان يحلق وقال اللهم ارسم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارسم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين فهذه ادله واضحه على عدم سقوط الحلق عن المقصر وقياس من قال بعدم اللزوم الخلق على غيره من أفعال النسك التي صد عنها ظاهر السقوط لأن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة مثل كل ذلك مثلا مثلا مثلا, مثلاً هذه أنثلة لما صد عنه ومنع منك مثلا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 أن الفلاق نسك على من أكم نسكه وعلى من ذاته الحج وعلى المحصر بعدو وعلى المحصر بمرض وعلى القول الصحيح من أن الفلاق نسك فالمحصر يتحلل في أشياء وهي النية وذبح الهدي والفلاق وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية والذبح Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala aali